ما <مهن> يقول الشيخ أن الإسلام أنه يقول إذا اجتهد الإنسان أنه واجب الاجتهاد وإن كان على غير السنة يعني قرأت هذا نعم يقول يؤجر على نية لا على فعله الصالح في نقضه في الفتوى يؤجر على نية لا على فعله من أحدث في من هذا من أي شيء يقول هذا دليل على رد الفعل لكن ما في رد القص والاجتهاد طيب هو يحسبون أنه يحصلون صنعا في المشركين لا بس هذا لا ت تأتي لا كل من ابتدع أنه وين كان يقتدى مثل بدعة المولد وغيره ما تقبل ما في إشكال أنت ما أحد قال تقبل بدعة لكن هذه وجر الذي ابتدعها نسويه لا اللي ابتدع قسام مثمي يقول الذي اجتهد يك عن علم وعن تأويل وعن بحث عن الحق يوجر على اجتهاد لا على عمله هذا الشخص أنا في مسألة أخطأ كما قال صاد إذا اجتهد الحاكم فاصفا له أجره وين أخطأ فلا مع معنا خطأ هذا قد يكون في دماء قد يكون في أمور كبيرة. مثلاً سكيد كم ما في شيء يعني يدله من الكتاب السنة. هو لا بد يكون تصرف التويل له عصف اللغة أو في العلم. موضوعة التويل تطبق. كلامنا كلامنا على المجملات ثم أن موضوعة التوبيه الأخرى. لا ينفع عن الالئثم وال... لا ينفع عن الالئثم. لا طلا العمل. ما ينفع عن طلا العمل. طلا. أي ما لازال الئثم ما لازال الئثم. ثم نجعل ماجور ثم نقول إنه ائثم. ایستم